كما أتمها على أبيك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لأ يوسف وأخوه أحب إلى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 ينتقه بعض سيارة إن كنتم فاعلين. قَالُوا يَا أَبَا نَمَالَكَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَا صِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَ نَغْدِي يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُنَّ قال إن ميل يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم على غافلون قالوا لإنك له الذئب ونحن عصبة إن إذا لقاصون